قال العراقي باستدلاله ما مره واضح بينا واضح طيب قال العراقي باستدلاله على ان ارواح الصالحين تدعى في الشبهه السابقه في المدبرات ابراه قال المرض بها ارواح الموتى ونسب ذلك الى بيضاو هنا الى بيضاو هنا اراد ان ياتي بدليل اخر عن نفس الشبهه نفس المساله المتعلقه بارواح الموتى انها تدعى لا تدعىتى بدليل اخر قال على ان ارواح الصالحين تدعى وتدبر قال ومن الايات هذا قول العراقي ومن الايات التي تدل على ذلك قوله تعالى مشار الله بقول ذلك على ان ارواح الموتى الصالحين تدعى من دون الله تعالى وانها تدبر امره قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا الرعاب برهان ربي هذه ايه تدل على جواز الشركه تدل على جواز الشركه هكذا هو اراد يبين ان دعاء الصالحين وارواح الموت جائز ولا ينكر وان القران دل على ذلك ومما دل عليه قوله تعالى قصه يوسف عليه السلام لقد همت به وهم بها همت به هي وهم بها لولا ارا ابرها لربي هذا الشاهد الشاهد العراقي من كون الشركه جائزا لولا ارع ابره لربه وهنا ثم كلام للمفسرين قد نسب شيئا من ذلك من قوله قال المفسرون منهم البغويه نص على على البغاه نص على على الباء راى يعقوبا يعني راى يوسف يعقوبا عاضا على انملتي انمل هذه عاضا يقول اياك واياها هذا تفسير لقوله برهان ربه ابراهيم ما المراد به را يوسف عليه السلام را يعقوب عليه السلام عضا على الملته يقول اياك واياها فلم يفعل يوسف عليه السلام فالشاهد من هذا قال فكان يوسف في مصر ويعقوب في الشام كان يوسف في مصر ويعقوب في الشام طيب اين الشرك اين ارواح الموتى اين وجه الاستدلال لا شيء لا سي الا بت وانما ياتي بالايه ثم يكذب ويحرث ويبدل ويغير كاليهود قال فهذا نوع من الكرامه وهي سبب هذا تحريف زاد وعلا على النص فهذا نوع من الكرامه وعرفنا ان كل من اوتي كرامه جاز ان يدعى هكذا عند المشركين كل من اوتي كرامه جاز ان يدعى من دون الله تعالى فمتى ما ثبتت الكرامه فثم الشرك هكذا وفسر قوله لولا ان رابر هان ربه انه راى ماذا يعقوب عليه السلام اذا جاز ان يشرك جاز انه لم ينكره الله تعالى لكن اين السؤال هنا لي روح يعقوب عليه السلام او لروح يوسف عليه السلام اين الشرك الا يوجد لهم لكن بين ان هذه كرامه والكرامه سبب والقدره لله لما قال القدره لله هل استقلال اذا هذه مجرد كرامه وهي سبب ونحن نبحث لماذا في, في اثبات كون ارواح الموت اسبابا اما من اعتقد انها تدبر بذاتها ومستقله هينيدن واقع في الشركه واقع في الشركه هينيدن القاعده عندها اولي المشركين ان كل صاحب كرامه يدعى من دون الله تعالى بشرط وهو الا يعتقد الاستقلال وانما يعتقد ها السببيه تسبب ولذلك قال فهذا نوع من الكرامه وهي سبب والقدره لله يعني اعتقاد التقدير او اعتقاد التاثير والاستقلال لله وحده دون ما, ما سوىه لكن ياتي السؤال هنا اين اين وجه الاستدلال شكل لهم من ابعد ما ما يكون وانما هو نص وهو حق من وحي الله تعالى لكن هذا الفهم لا شك انه فهم شركي لا يمت الى شرعي بصلة قال ابن كثير رحمه الله تعالى واما البرهان الذي رااه ففيه اقوال فيه اقوال ف عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتاده وابي صالح والضحاك ومحمد بن اسحاق وغيرهم راى صوره ابيه يعقوب عليه السلام عاضا على اصبعه بفمه بفمه اذا ما ذكره صحيح في النقل لكن لا ينبني عليه ماذا لا ينبني عليه الحكم لا ينبني عليه الحكم فكونه اوتيا كرامه هذا شيء وكونه يعبد من دون الله تعالى هذا شيء وناخر صحيح او لا الله عز وجل كما سيدكم المصلي ورحمه تعالى آتى عيسى عليه السلام آيات عظيمة ولما عبده النصارى أنكر عليهم أو لا أنكر عليهم وسماهم مشركين وكفرهم صحيح؟ مع كونهم تعلقوا بعيسى عليه السلام لكون قد أوتي خوانق إذن وجود الكرامة وجود الآية وجود المعجزة هذا شيء شيء لا يتعلق به ماذا أن يدعى من دون الله تعالى فرق بين النوعين ولذلك تجد الصوفية اليوم إلى يومنا هذا إذا قلت واده الذين يعتقدون في الصلاح نؤتي كرامات حدا يتعلقون به تمسحون به ويجعلون الهه من دون الله تعالى قلنا الكرامه شيء وعبادته غير الله تعالى شيء اخر وكذلك كما يتعلق فيما ذكرنا سابقا في الشبهه انه لو ثبت ان المدبرات في ارواح الموتى لو ثبت هذا اضافه الله عز وجل الى ارواح الموتى كالملائكه تدبر عين لا يلزم من ذلك ان تعبد من دون الله تعالى إذن هذا في عصله فاسد وقدم من الكثير هذا القول أنه هو, هو الظاهر لكنه يحتاج إلى نص هذه كلها تحتاج إلى نص وماذا بن جليل هنا في هذا المقام أصح كما سيأتي قال وقيل عنه في رواية عن ابن عباس فضرب في صدر يوسف ضرب في صدر يوسف يعني عقوب وقال العوفي عن ابن عباس رأى خيال الملك يعني سيده وكذا قال محمد بن اسحاق فيما حكاه عن بعضهم انما هو خيال اطفير سيده حين دنا من الباب وقال ابن جرير حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن ابي ممدود قال سمعت من محمد بن كعب القرضي قال رفع يوسف هكذا قال رفع يوسف هل يحتاج الى ماذا يحتاج الى سند بينه وبين يوسف عليه السلام فكل شيء ينسب الى الانبياء لا سيما اذا بني عليه حكم شرعي هذ لا يقبل لا يقبل البتة لا بد من ماذا لا بد من اتصال السند ولن يكون الا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن من تاهل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل لان هذا يعتبر ماذا يعتبر من الامور الغيبيه حكايه عن يوسف عليه السلام اذا لم يرد شيء النص واضح في القران منصوصا عليه فهيدي نحتاج الى سنده للنبي صلى الله عليه وسلم لانه غيب وإذا لم يكن ثم سند منتهاه الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فلا فلا يقبل كن مردودا يكون مردودا ان اذن هذا لو صح هذا او ذاك لولا ارعابر هنا ربي ما هو البرهان يحتاج الى ماذا يحتاج الى الى نص قال رفع يوسف راسه الى سقف البيت الى سقف البيت فاذا كتاب في حائط البيت يعني شيء مكتوب كتاب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل وقد رواه ابو معشر المدني عن محمد بن كعب قال وقال عبد الله ابن وهم قال اخبرني نافع ابن يزيد عن ابي صخر قال سمعت القرظيه يقول في البرهان الذي راى يوسف ثلاث ايات من كتاب الله ثلاث ايات من كتاب الله ان عليكم لحافظين الايه وقوله وما تكون في شان الايه وقوله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هذا القران انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم يقول را هذه الايات را هذه الايات قال هنا قال نافع سمعت ابا هلال يقول مثل قول القرظين وزاد ايه الرابعه ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وقال الاوزاعي را ايه من كتاب الله في الجدار تناهوه عن ذلك اذا اقوي في تفسير ماذا في تفسير معنى البرهان الذي رأاه يوسف عليه السلام قال ابن جرير رحمه الله تعالى والصواب أن يقال هذا هو الصواب والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به رأى شيئا آية من آيات الله تعالى زجره عما كان قد هم به قال وجائز جائز حيث العقل أن يكون صورة يعقوب وجائز ان يكون صوره الملك وجائز ان يكون ما راه مكتوبا من الزجر عن ذلك ولا حجه قاطعه على تعيين شيء من ذلك ليس ثم حجه قاطعه يعني ليس ثم نص لماذا لان هذا مبهم وجاء في القران حنيذ فهم السلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم في الاصره مثل هذه المسائل ان يبقى المبهم على على ابهامه واذا نقل عن بعضهم ولم يكن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن مرفوعا صريحا حينيذ يكون قد أخذه من بني إسرائيل حينيذ يكون من الإسرائيليات فينظر في الصحابة الذي روى عن الإسرائيليات ونحو ذلك لكن لو قبل أو قيل لا يصدق ولا يكذب لا ينبني عليه حكم البتة لا ينبني عليه حكم البتة قال فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى يعني لا لا يعين يقول اراد به كذا واراد به كذا اضربوه ببعضها ببعضها ها يبقى على اطلاقه على ابهامي على ابهام لا نحتاج الى ذيلها بجلدها الى اخره كل هذه اقاويل منقوله عنه عن بني اسرائيل هنا كذلك لولا ارى برهانا ربي برهان زجره عما هم به هنذ يبقى على ابهامي وقوله قال من كثير وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيهم كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنه من عبادنا المخلصين أي من المجتبين المطهرين المختارين مصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه إذن أقاويل في تفسير معنى البرهان وهو قد أخذ قولا واحدا وجعله ماذا تفسيرا لي للنص والصواب ان يقال ثم اقاويل ثم هذه الاقاويل لا حجه في واحد منها فترجيح احده على الاخر يحتاج الى الى نص بل في اثباته هو في ذاته يحتاج الى الى نص يحتاج اذا سقط الدليل من اصله لولا ان راى برهان ربه لو راى يعقوب او راى ايهن وحذلك لا ينبني عليه حكم البت قال هنا شيخ عبد اللطيف قلت يريد العراقي يعني بهذا الايه او الدليل وما بني عليه يريد ماذا يريد العراقي ان مثل هذا نص يدل على جواز دعاء الصالحين وندائهم بالحوائذ في الغيب يعني حي غائب حي غائب يوسف راى ماذا راى يعقوب حب انه ثبت راى يعقوب انه ماذا يعض على امله فهل اذا ما العلاقه بينه بين ماذا كونه يدعى من دون الله هل دعا يوسف عليه السلام يعقوب جواب لا قطعا هل يد موجه للاستدلال قال ونداء بالحوائج في الغيبه وبعد الممات لان هذا كرامه هذا وجه والكرامه يدعى صاحبها ويناد هذا اصرا عندهم تبيع عض عليه يعني خلى معك تفهم حنينيد الحجج الصوفيه لسيمه الصوفيه فيجعلون الكرامه اصرا في جواز دعاء صاحبها لكونه ما اعطي كرامه الى لكونه وليا والولي اذا ثبت كونه وليا حنينيد جازه دعاؤهم من دون الله تعالى هذا وجه الشبه عند هذا الرجل قال الشيخ عبد اللطيف الجواب ان يقال الجواب ان يقال عباده الله وحده لا شريك له وافراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه الا الله دلت على وجوبها الكتب السماويه رده الى ماذا الاصل نعم نقاش والنظر والجدل والمناظره ها انما يرد الشيء الى الى اصله ما هو الاصل ان الله تعالى خلق الخلق من اجل ان يفردوه بالعباده الا يعبد الا, إلا اياه حين اجد كل نص كل احين كل دليل كل قول لصحابي النبي ايا كان مطلقا عندنا تفصيل لا يجوز ان يستنبط منه معنى او فهم يصادم هذا الاصل الاصيل هكذا قاعده إذا اتفقنا على أن هذا الأصل عبادة الله تعالى وحده دون ما سوى أصل أصيل وأن صرف العبادة لغيره تعالى هو الشرك بعينه إذن لا يجوز حينئذ أن يأتي إلى نص من قرآن أو من حديث أو يأتي إلى قول صحابي أو عالمي فيسببط منه ماذا؟ معنى يصادم هذا الأصل بمعنى أنه يجعله مخصص أو يجعله مقيد إلى آخرين فكل نص حينئذ يكون محكوما بهذا الأصل هذا ما يسمى بقواعد قواعد الكليا قواعد الشريعة الكليا هي حاكمه على جميع الشرع كله وهذا مجمع لا خلاف فيه كما ذكرنا سابقا ان الانبياء والرسل قاطبة اجمعوا على هذا المعنى معنى لا اله الا رجل الله اعبدوا الله وحده لا شريك له قال ان يقال عباده الله وحده لا شريك له وافراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه الا هو جل وعلا فيما لا يقدر عليه الا هو اما ما يقضى عليه الناس ابي حسبه اما إن كان ميتا فيمنع غائبا يمنع واما ان كان حيا حاضرا ينيد بحسبه والعصر في السؤال كما مر التحريم فيما لا يقدر عليه الا هو جل وعلا دلت على وجوبها اي هذه العباده بهذه القيود الكتب السماويه ليس القران فحسب الكتب السماويه واتفقت عليها الدعوه الرساليه الرساليه اضافه الى الى الرسل يعني جميع الرسل وهي اصل الدين وقاعده لا يعتنيها ها نسخ ولا ولا تخصيص هذه قاعده انتهى امره كل نص حين اذا ماذا ها يكون محكوم بهذا الاصل هذا الاصل يحتاج لدليل لا يحتاج لدليل معلوم بالضروره عند كل انسان اذا تصور التوحيد انما قال التوحيد منال التوحيد اذا قرى ان ثم نصا ينازع هذا الاستحضار مباشره ماذا ان دعوه الرسل انما جاءت من اجل تقرير التوحيد ودفع الشرك لا يعتريها نسخ ولا ولا تخصيص لا ترفع بالكليه ولا يخصص قالوا ماذا هذا المعبود الاله يجوز ان يعبد من دون الله اما بقيه هذا يمنع منه يمنع من هذا لا شك انه انه باطل اذا لا يخصص ولا يقيد كذلك لا يعتريه نسخ يعني لا ترفع بالكليه وهذا عصر اصيل يتمسك به في في المناظرات ونحوها حينئذ حتى مساله العذل بالجهل ترد الى الى هذا الاصل الرسل قاطبة اجمعوا على النهي عن ماذا عن الشرك انتهى ما هو الشرك ها ان قال عباده الاصنام اجئنا مثال اخرى ستاتي معنا ان شاء الله تعالى اذا قال عب... صرف العباده لغير الله تعالى لابد ان يسلم بذلك حين يذ قال هذا صرف العباده لغير الله تعالى اذا نهى عنه نهى عنه جميع الرسل ولم يستثن احد ثم حكموا على فاعله بكونه مشركا وكفروا وكفر القران مليء بهذا قال وقال تعالى يا ايها الناس هذا عام اسم للمؤمن والكافر لانه سيستدل بماذا يستدل بتوحيد الربوبيه هو قد اقر به كل عبد سواء كانت عبوديه قهر او اختيار يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق من زائده توكيد خالقين لك فعل وابتدا نعم خالق هذا مو ابتداء مرفوع بالابتداء ورافع ضمه مقدر على اخره ما نعمل من ظهور الاشتغال محل به حركه حرف الجر الزائد والمراد به ماذا التوكيد توكيد ان ليس ثم خالق البت للاستفهام هنا في معناه نفي بمعنى النفي هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء الارض يعني لا يوجد سعله فهو استفهام في معناه في معنى النفي وفيه معنى التحدي كذلك ان لن يثبت احد ماذا خالقا مع الله تعالى هل من خالق غير الله هذا خبر يرزقكم من السماء والارض استدلال بالربوبيه على عبادته وحده دون ما سواه ولذلك قال بعد ذلك لا اله الا هو يعني فلا يعبد الا الهه اذا قدم ماذا الربوبيه واستدل به على ماذا كانه جعل تمهيدا او توطئه وحين يد جاء بماذا لا اله الا هو اذا لا اله الا هو فرعا اولا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء اذا بني هنا في هذا النص على جهه التحديد بني النص على صفتين وهما الخلق ها فلا خالق الا الله والرزق لا رازق الا الله فاذا اقر بهاتين الصفتين فقد قامت عليه الحجه لزم من ذلك ماذا الا يعبد الا الله لانه النص واضح بين يفهمه حتى العامة يا ايها الناس قل ماذا اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق هل من خالق غير الله يرزقكم من سم خالق يرزقكم اذا ذكر صفتين ثم قال لا اله الا هو يعني لا يعبد الا هو دل التركيب الجمع بين الامرين السياق دل على ان الاول يقتضي الثاني كما مر معنى كلام تيم الله تعالى ان من اعترف بان الله تعالى خالق له هو يقتضي ماذا الانتهاء عن عبادة ما سواه وإذا قال لم يخلق الكون إلا الله عز وجل إذا لماذا تعبد هذا قامت عليه الحجة قال لا رازق إلا الله لا محي ولا مميت ولا مدبر ولا مالك إلا الله عز وجل إذا لماذا تأسأل هذا المخلوق الضعيف قامت على الحجة أو لا قامت على الحجة قال لا إله إلاه فأنا تؤفكون أي فأنا تصرفون قال ابن كثير ينبه تعالى عبادهم ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة هو نص بنفس بذاته صح أو لا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى وسيذكره هو من ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فالآية واضحة تبين أن الله تعالى جعل إفراده بالخلق والرزق دليلا على ماذا على كونه المستحق لان يفرض به بالعباده به بالعباده هذا يقر به حتى المشركون حتى المشرك ولزاماتهم حينئذ ماذا الحجه ينبه تعالى عباده ويرشدهم الى الاستدلال على توحيده في افراد العباده له كما انه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرض بالعباده ولا يشرك به غيره من الاصنام والانداد والاوثان ولهذا قال لا اله الا ولهذا يعني تعليلا جعلو ماذا توطئا ومقدمه ولهذا قال لا اله الا هو فئن توفكون اي فكيف توفكون بعد هذا البيان يعني كيف تصرفون عن عباده الله تعالى بعد هذا البيان وما هو البيان بيان افراد الله تعالى بالخلقه افراده به بالرازقين حصل البيان او لا حصل البيان فان توفكون اي فكيف توفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان جعلوا برهانا بل من اوضح البراهين وانتم بعد هذا تعبدون الانداد والاوثان وانتم بعد هذا الاقرار تعبدون الاوثان والانداد فان توفكون قل في اي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم تصرفون قال وقال تعالى امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور ان معنى ما دليل إلا إذا جاءت إلا بعد إن فهي نافية يعني وما الكافرون إن الكافرون إلا فيه في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لج في عتو ونفور ماذا ذكر هنا النصر والرزق من الذي ينصر الله عز وجل من الذي يرزق الله عز وجل إذن هذه أدلة أو لا ادله تقتضي ماذا افراده جل وعلي بالعباد اذا هذا امر مستقل امر مستقل قال هنا قال ابن كثير يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيرهم يبتغون عندهم نصرا ورزقا خاصا النوعين لماذا للنص نصرا ورزقا منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم انه لا يحصل لهم ما املوه يعني ما رجاه من هذا المعبود لن يحصل لهم اذا اذا اراد منه الرزق فلن يحصل ولو حصل يكون ماذا يكون ابتلاء يكون ابتلاء لا نقول بانه قد اجاب الله تعالى دعاءهم كما يقول بعضه العلمي ليس بالصواب انه قد يطوف حول القبر فقد يجيب الله تعالى دعاءه لما علمه من باطنه وصدقه هذا لا شك انه ماذا لو بعض لماذا لان هذا التعبذ هذا باطل باطلا وظاهرا اذا فسد الظاهر فسد الباطن ولا يمكن أن يتصور ماذا أن يصلح الباطن والعكس به بالعكس لا توجد عندنا عبادة منفكة لابد من تحقق الشرطين إذا انتفى ما هم الشرطين الإخلاص والمتابعة إذا انتفى عبادة باطن لا إشكال إذا انتفى أحد الشرطين فالعبادة باطنة دليل نعم لعموم قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد أو مردود عليه والذي يخلص ولا يتابع عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وبالعكس كذلك عمل عملا ليس عليه امره صلى الله عليه وسلم هنيدي نكون ماذا يكون مردودا فالاستدناه هنيدي نكون ماذا يكون باطلا ما ذكروا بعض العلم انه قد يستجيب الله تعالى لما علم له من اخلاصه وصدقه ونحو ذلك ان كل هذا كلام لا التفتوا اليه هو باطل مردود بالنص قال هنا ومخبر لهم انه لا يحصل لهم ما املوه فان حصل شيء من ذلك فهو ابتلاء من الله تعالى فقال امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن اي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال ان الكافرون الا في غرور ثم قال امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه اي من هذا صفام من هذا الذي اذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده لا احد حتى المشركون الذين يعبدونه غيره وتعالى يقرون بأن الرزق أنما هو من عند الله تعالى ولو لم يرزقهم الله تعالى لما, لما رزقوه أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شرك لهم أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره يعلمون ذلك ويقرون به لأن من جملة ماذا أفراد توحيد ربوبية وفي الجملة المشركون يقرون بي بذلك ومع ذلك يعبدون غيره إذن خالف أولى خالفوا الدليل وهو ماذا إقرارهم بمفردات من توعيد ربوبية إذن وجد الدليل فاقتضى ماذا اقتضى عبادة الله تعالى وحده والكف عن ما سواهم قال ولهذا قال بل لجوا أي سمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم في عتوب ونفور أي في معاندة واستكبال ونفور على أدبالهم عن الحق أي لا يسمعون له يقرون بذلك ولا يتبعونه لا يسمعون ولا ولا يتبع فوت الامرين الاستماع وكذلك الاتباع يعني لو سمع قد لا يتبع وقد لا يسمع واذا لم يسمع انذ لن يتبع واذا سمع قد يتبع وقد لا لا يتبع اذا هذه الايه كسابقتها لا شك ان فيها ماذا فيها ابرز ما يؤمن به من جهه توحيد الربوبيه وهذا مسلم قال وقال تعالى الايه الثالثه التي ورد المصنف فابتغوا عند الله الرزقه واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون يتعلق بماذا الرزق فابتغوا عند الله اطلبوا عند الله الرزقه اي لا عند غيره كيف عرفنا تقديم ما حقه تاخير اصل التركيب فابتغوا الرزقه عند الله صح رزقه عند الله اذا المفعول به اخ عند الله هذا قدم وتقديم ما حق التاخير في ماذا القصر والحصر اي رزق عند الله لا عند غيره والمشركون كذلك يعتقدون ومع ذلك ماذا صرفوا العباده لغير الله تعالى فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وهذا قبله ماذا قال وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا هذا استدلال بماذا بتوحيد الربوبيه قال لا يملكون لكم رزقا فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين مع رسول الا ماذا الا البلاغ المبين اما يقتنع او لا يقتنع يفهم او لا يفهم هذا لا ليس بلازما ليس بلازما انما الفهم يكون في الامور الخفيه التي تحتاج الى الى فهم اما مثل هذه المسائل مساله التوحيد وترك الشرك هذا بمجرد الابلاغ بل الدليل قائم في نفسه هو فطره وعقلا عرفنا ان بطلان الشرك يكون بماذا بالشرع بطلان الشركه ان الشركه باطل هذا يدل عليه ماذا العقل والفطره وجاء الشرع كذلك مؤكدا اذا هذه اذا اعتقدها المشرك من كونه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا ناصر الا الله هذا كل المشرك يعتقدون حينئذ علم ماذا علم بطلان الشركه علما بطلان الشركه بقي ماذا مساله التعذيب هذه موقوفه على الحجه الرساليه وهؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى اليوم ماذا قامت عن الحجر رساليه مع كون يعتقدون ماذا بطلان الشركه وانما يكابرون وانما يكابرون هذه الايات تدل على على هذا المعنى قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله ابراهيم امام الحنفاء انه دعا قومه الى عباده الله وحده لا شريك له والاخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكر فانه المذكور على النعم دلوا على وقال لقومه ابراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه اي اخلصوا له العباده والخوف ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون اي اذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والاخره واندفع عنكم الشر في الدنيا والاخره ثم اخبرهم ان الاصنام التي يعبدونها والاوثان لا تضر ولا تنفع هو وصف لازم هو وصف لازم وام يعتقدون ذلك ان لا تنفع ولا, ولا تضر ولذلك جعلوها ماذا واسطه بينهم وبين الله تعالى قال وانما اختلقتم انتم لها اسماء سميتموها الهه وانما هي مخلوقه مثلكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتصنعون افك اي تنحتونها اصنام واختار ابن جرير قال وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزقه وهذا ابلغ في الحصر ابلغ في في الحصر ولهذا قال فابتغوا اي فطلبوا عند الله الرزقه اي لا عند غيره فان غيره لا يملك شيئا واعبدوه واشكروا له اي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما انعم به عليكم اليه ترجعون اي يوم القيامه فيجازي كل عامل بعمله هذا تقرير واضح مبين لو قرئ على من لا يحسن العربيه من حيث الاعراب والصرف والبيان لفهم المراد ان هذه التي قررها الله تعالى هنا إنما هي أسس توحيد الربوبية من حيث إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والنصر وطلب الرزق ونحو ذلك اختضى ذلك إن أقر به وقد أقر ألا يعبد إلا الله تعالى ولذلك قال المصنف رحمه تعالى بعد إيراد هذه الآيات وهي فيها إثبات توحيد الربوبية وللستدلال به على إفراده جل وعلا به العبادة فتأمل تدبر هذه الآيات ونظائرها وهي كثيرة وانظر ما دلت عليه من اختصاصه تعالى وانفراده بالخلق والرزق الرزق هذا وصفه والرزق هو العين مرزوقه وانفراده بالخلق والرزق اللذين هما اصل المخلوقات وقوامها ما تقوم به يخلق ويرزق اذا قرب هذين الامرين قامت عليه الحجه وعلم وادرك ما هذا بطلان الشرك وعلم انه يجب ان يفرض الله تعالى بي بالعباده بالعباده قال وقوامها اي ما تقوم به وانظر كيف استدل يعني الله عز وجل بهذا على وجوب عبادته استدل يعني جعله ماذا جعله دليلا اذا توحيد الربوبيه دليل وتوحيد الالوهيه مدلول عليه مدلول عليه استدل به على كذا اذا جعله ماذا جعله دليلا وجعل توحيد العباده مدلولا اذا افراد الله تعالى بالعباده هذا فرع فرع وليس المراد فرع انه استغنى عنه لا انما المراد به ماذا انه ثم سابق عليه اصل فيعترف اولا بالاله الحق الذي هو الله عز وجل وانه الخالق الرازق المدبر الملك الاخري ثم بعد ذلك ماذا يتوجه اليه بالعباده قال كيف السدل يعني الله عز وجل بهذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة استدل به هذا الغبي هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العلم ودرم الناس فيه من أمر دينه الذي يعرف هذه الأصول لا يتصور في نفسه إن كان عنده شيء من العقل أن يأتي ليستثني من هذا الأصل الأصير بكون يوسف عليه السلام رأى يعقوب عاظا على أنممه هذا يتصور هذا أن يأتي يهدم هذا الأصر الأصيل بمثل هذه المقولات عن بني إسرائيل لا شك أنه ليس عنده شيء من من علمه فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه هذا لو سلم أن الكرامات سبب سبب لأي شيء للدعاء نعم صرف العبادة وأن هذا المثال الذي هو ماذا يعقوب عليه السلام مظهور به في الصورة المذكورة وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة يعني لا, لا يسلم أيضا أن ماذا أن كون يوسف عليه السلام رأى يعقوب عليه السلام عظا على أنم له هذا لا يكون كرامة لأن الكرامة كما سيعتي خرق الله تعالى العادة أين خرق العادة هنا ليست ليعقوب عليه السلام قال هذا لو سلم أن الكرامات سبب وأن هذا المثال أكبر الذي يعقوب وظهور يوسف عليه السلام فيه اثبات الكرامه فكيف والامر بخلاف ذلك باجماع اهل العلم اليس من قبيل الكره هذا اذا ثبت اولا قلنا ماذا لولا راى برهان ربه هذا الصوم ماذا انه على اطلاقه لا نعينه بكونه رأى, راى اباه يعقوب او راى ايات او نحو ذلك هذا يحتاج الى نص والمقدمتان كاذبتان اي المقدمتين كراما انها سبب هذه مقدمه والثاني ان هذا مثال ثابته اذا نحتاج الى ماذا الى اثبات والمقدمتان كاذبتان المقدمه الاولى ان الكرامات سبب والثانيه المثال فيه اثبات الكرامه مثال في اثبات الكرامه لان الكرامه لماذا لان الكرامه فعل الله تعالى لا فعل للولي فيها فعل الله تعالى ولا قدره له عليها ولا تأثير الولي ذاته إذا حصلت له كرامة هذا من فعل الله تعالى من فعل الله تعالى ليس من فعل ليس من إجاده قال وكل من يذكر تعليف الكرامة وحدها يقول هي خرق الله العادة فليواليه خرق الله من الذي خرق العادة الله عزهر وليس هو صحيح فالكرامة هي من فعل لا تعالى وإن أضيفت إله إلى زيد من الناس لكن ابتداء وانتهاء هي من الله تعالى خرق الله إذن الله هو الذي خرق العادة وليس الولي قرق الله العادته لوليه الحكمه ومصلحه تعود عليه على الولي ذاته او على غيره ولا تدل على ماذا ولا تدل على ماذا على تزكيته يعني الكرامه فيها ما فيها تزكيه حينئذ اما له او لغيره قد يؤتى كرامه ولا تكون لهم قال تعود عليه او على غيره وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا اراده فمن اين فمن اين يؤخذ انها سبب يقتضي دعاء مقامت به او فعلت له اذا لا لا وجه له كون الكرامه هو اراد ان يبطل الام ماذا ان الكرامه تضاف الى الولي حينئذ يدعى من دون الله تعالى حينئذ يبين المصنف رحمه الله تعالى ان هذه الكرامه ليست من فعله اصلا وان كانت في الظاهر انه فعلها وانما هي خرق العاده من الله تعالى لولييه اذا هي ابتداء وانتهاء من فعل الله تعالى قالوا من اي وجه دلت الكرامه على هذا وافضل الناس الرسل والملائكه من افضل خلق الله ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم ولم يقل احد لماذا بكونهم يدعون من دون الله تعالى الملائكه لها ايات والانبياء لهم ايه ومع ذلك ما دعاهم قد جاء عيسى ابن مريم عليه السلام بما هو من افضل المعجزات والكرامات يخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه هذه كرامة تسمى آية بالنسبة للأنبياء فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ يشفي الأكمه والأبرص وهذه آية سمى معجزة كذلك ويحيي الموت بإذن الله وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون ما يأكلون وما يأكلون آيات آيات هل هذا يستوجب أن يدعى عيسى عليه السلام جوابوا لا قال قد أنكر تعالى على من دعاه وقصده مع كوني آتاه آيات أنكر جل وعلا على من دعاه وقصده في حاجاته وملماته وأخبر جل وعلا أن فاعل ذلك كافر بربه كفر الله النصارى أو لا كفر النصارى ضال بعباده غيره اذا اعطاه ماذا الآيات اعطى عيسى عليه السلام فمن عبده كفرهم قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا الارباب هنا هم المعبودون المدعوبون وسيحقق ذلك يعني لا يامر الله تعالى باتخاذ الملائكه والانبياء ماذا معبودينا الارباب هنا بمعنى ماذا بمعنى الالهه بمعنى الالهه اول الايه ما كان لبشر ان يوتيها الله الكتاب والحكمه والنبووه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون ولا يامركم الا قال من كثير ايوا لا يامركم بعباده احد غير الله اي نبي لا يامر الا بعباده الله تعالى وحده ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ايامركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون دل على ماذا على ان عباده غير تعالى هي الكفر وهي الشرك سما سمى, سمى الشرك ماذا كفرا صح او لا لا يامركم بالكفر يعني قال اول الاء ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا يعني الهه وهذا عين الشرك لانه لن يكون ذلك الا بصرف العباده لغير الله تعالى حينئذ يجعل الملك ربا واله و يجعل النبي ربا واله لا يامركم بالكفر سمى الشرك ماذا سماه شرك كفر بعد اذا انتم مسلمون قسمه ثنائيه او لا قسمه ثنائيه ليس عندنا الا كافر يعبد غيره تعالى او مسلم موحد او مسلم موحد قال ايامركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون اي لا يفعل ذلك الرسول والنبي لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك يعني ماذا لا يامر بي بالشرك وانما امر بان ينهى عن عن الشرك اي لا يفعل ذلك لان من دعا قول كثير رحمه الله تعالى لان من دعا الى عباده غير الله فقد دعا الى الكفر دعا الالهه وهو عين الشرك صرف العباده لغيره تعالى والانبياء انما يامرون بالايمان وهو عباده الله وحده لا شريك له عبر عن الشرك بالكفر وعبر عن التوحيد بالايمان هذا ابو كثير رحمه الله تعالى قال هنا وقال تعالى في من عبد المسيح قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل اتعبدون هذا انكار من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ضرا اقل ما يكون اقل ما يكون لما نكر في سياق النفي ما لا لا نافيته ما لا يملك وكذلك الملك هنا فعل فيه ها في سياق النفي والفعل نكره هي احفظوها الفعل نكرته والنكر في سياق النفي تعمه نكر في سياق النفيت عمه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا كذلك نفعا نكرت في سياق النفيت قال ابن كثيري قول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم عمما ودخل في ذلك النصارى وغيرهم إن كانت الآية في السياق إن كان علاء على النصار لكن الآية عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا أي لا يقدروا على إيصال ضرر إليكم ولا إيجاد نفع والله هو السميع العليم أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئًا ولا يملك ضرًا ولا نفعًا لغيره ولا لنفسه ولا ولا لنفسه ولايه واضحه بين قال المصنف رحمه الله تعالى وسياتيك فيما ياتي ان الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه الا الله داخل في مسمى العباده صحيح دعاء عباده والنداء عباده لكن بما لا يقدر عليه الا الله لو قال يا زيد هذا نداء اولى نداء عباده لا ليس بعباده اذا النداء يترتب عليه ماذا تاله وخضوع وتعظيم وطلب شيء لا يقدر عليه الا الله عز وجل هي اساسا عين اذا ما يتعلق ب نداء المخلوق وسياتيك ان الدعاء نداء المخلوق بالضبط السابق وسياتيك ان الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه الا الله داخل في مسمى العباده فتنبه تنبه فأخبر تعالى في هذه الآية السابقة قل أتعبدون عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا هل هذا تنقص؟ هل هذا تنقص؟ لا لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام بشر مخلوق والمخلوق له ماذا؟ له خصائص يجب إضافتها إليه ولا يجوز أن تضاف إلى الخالق والخالق جل وعلا له خصائص يجب ان تضاف اليه ولا يجوز اضافتها الى الى غيره فاعطاء كل حق حقه هذا هو العدل ليس فيه تنقص البتة وهم يقولون ماذا اذا قلت هذا لا يقدر ان يفعل كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر ان يفعل حينئذ قال هذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الانبياء وطعن في الاولياء وتنقص الصالحين فاخبر تعالى عن المسيح انه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا وان قل لا كما يفيده التنكير نكر في السياق النفي فتعم لذا قال وان قلا وان قل ما يصدق عليه انه ضر او انه نفع فلا يقضى عليه المسيح ولا غيره وابطل عبادته وانكرها اشد الانكار قل اتعبدونه سفه هنا ليه للانكار ومعجزاته عليه السلام اوضح من الشمس وسط النهار يعني لم تقتضي ان يعبد انكر عباده المسيح مع كوني اعطاهم من الايات ما لا ينكره أحد للبتة كيف الجمع؟ قل نعم أعطاه آيات ومنعه أن يدعى من دون الله تعالى لأن الدعاء دعاء غيره تعالى هذا من العبادات صرفه غيره تعالى هو عين الشركين فإذا أعطى عيسى عليه السلام الآيات لا يجوز حينئذ أن يعبد من دون الله قالوا قد تقدم أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه يعني لما رأوا هذه المعجزات والآيات اعتقدوا فيه ماذا؟ الالهيه فجعله الهه من دون الله تعالى لكون قد اوتي هذه الخصائص قال ثم علم ان الايه ليس فيها ما يدل على كرامه يعقوب عليه السلام الا حفظه في عقبه وصيانه ولده ليست كرامه من حيث هي كرامه وانما هو امر اخر فان الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه واهله وولده كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشهور قال احفظن لها يحفظك حديث هذا طرق كثيره صحه وطريق حليس الصنعاني اخرجه احمد المديني وغيره وقال المديني حديث حسن وصحيح قال وليس ذلك من جهه المثال والتخصيص يعني الحفظ فان هذا لا يفيد الكرامه ولا يفهم يعني كونه يوسف عليه السلام راى مثال ابيه هذا ليس كرامه لياقوب ليس كرامه لي لياقوب عليه السلام وقد تمثل جبريل في صوره دحيه الكلبي هذا كما قال هنا المحشي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصه مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فما قال وكان جبريل عليه السلام ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صوره دحيه وسنده جيد قال الحافظ الحجر في الاصابه وروى النسائي باسناد صحيح عن يحيى بن يعمر يعمر يعمر, يعمر بضم الوجه بتعلم الميم وضمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان جبريل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صوره دحيه قال وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر وما يقتضي ذلك ماذا ان يدعى من دون الله تعالى ثم قال والذي راه يوسف وهو المثال لا نفسه يعقوب وذاته ما جاءه يعقوب عليه السلام بذاته وانما راى صوره مثالا كما يرى النائم في في نومه صارت كرامه رايتك الليله يعني مثلا صارت كرامه لك ما صارت كرامه لا نفسه يعقوب وذاته كما فهمه الغبي لان هذا لا يدل عليه كلامهم اصلا وكرامات يعقوب عليه السلام اجل من ذلك واعظم وقد يمثل للانسان من يحب ويانس به او من يجله ويهابه لمصلحه تعود عليه لا على نفس صاحب المثال ولذلك نظائر واشباههم في اليقظه والمنام قد يراه في في اليقظه وقد يراه في في المنام <تصفيق> قال يعرفها اهل العلم والافهام واضح هذا هذا من الواضحات طالب علمي إذا قرأ بصول الثلاثة وكشف الشبهات على جهة التأصين يستطيع أن يرد على هذا الشبه من أصلها أو لا هذه الأشكال واضحة بينها قال تنبيه ليست الكرامة من لوازم المنزلة وهذا أراد بالمنزلة مكانة يعني كونه وليا كونه تقيا هل يم من لوازم لابد لن يكون تقيا وصالحا ومؤمنا إلا إذا أوتي كرامة جاوب الله ليست من اللوازم ليست من اللوازم وهذا كذلك فيما ذكرنا سابقا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس إذا مرأى النبي صلى الله عليه وسلم يظن ماذا أن إيمانه ناقص وهذا عقله ناقص إذا اعتقد هذا هذا من نقصان عقل لا قد يرى وقد لا يرى ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة يعني في الإيمان أهل التقوى صلاح مشى قوم فوق البحار كرامة أولى قرانا ومات عطشا من هو افضل منهم اقوى ايمانا صح او لا اذا مشى اقوام على البحار لا يلزم من ذلك ان يكون ماذا افضل ممن مات عطشا وهذا الذي مات عطشا قد يكون ماذا عند الله تعالى وعند المؤمنين افضل من ذلك وقد كثرت في القرن الثاني والثالث ترى مات وفي القرن الاول من هو افضل واجل ممن وقعت له هذه الخوارق صحيح او لا يعني تايد من الكرامات وقع في زمن الصحابه وهو كثير لكن في الزمن الثاني القرن الثاني والثالث اكثر هل معنى ذلك انهم افضل من زمن الصحابه قطعا لا اذا كيف يقال بانه اذا اوتي كرامه دل على انه صاحب صلاحا ولابد ان يدعم واذا لم يؤت كرامه حين دل على على نقصانه قال وفي القرن الاول من هو افضل واجل ممن وقعت له هذه الخوارق وبسط هذا له محل اخر الا اذا المقصود هنا ماذا انظر في كراماته ما يتعلق بها والقصد ابطال كلام هذا الضال ضل رمين ضل ويعبر الشخص لما بالملحد وهو احسن ويقال له كذلك اكثر المفسرين على غير هذا فمن من قال رجع الى الايه قال فمن من قال ان هم يوسف من جنس الخطرات والواردات التي لا تستقر وليست بعزم يعني هم بها هم بها ما المراد بالهم هنا قيل خطرات حديث النفس الذي ماذا الذي لا يستقر لم يكن عزيمه فرق بين العزيمه وبين ماذا بين الهم قيل هم بها يعني حدث نفسه ولم يستقر قال وليست بعزم فتركها والاعراض عنها حسنا فتركها هذه الخطرات والواردات والاعراض عنها وعدم الالتفات اليه واشغال النفس بها هذه حسنه كما دل عليه حديث اذا هم العبد بالسيئه فلم يفعلها كتبت له حسنا ومنه المقال البرهان المشار اليه هو قول تعالى لا تقربوا الزنا راى الايه مكتوبه في السقف والله اعلم ومنه المقال راى ثلاثه ايات هي البرهان ومنه المقال لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته يعني لم يكن ثم هم بسوء لوجوب عصمته حتى قبل النبوه وقوله وهم بها لو لا أرى برهان ربي معلق على عدم الرؤية يعني كيف نجيب أنه لم يحصل آصلا هم وبالآية نص حينئذ أجيب أجيب بماذا بالتقديم والتأخير قال وقوله وهم بها لو لا أرى برهان ربي معلق على عدم الرؤية معلق على, على عدم الرؤية وقد ثبت فلا هم نقول هلك زيد لو لا عدم لولا عمر هكذا اصل عمرو هلك زيد لولا عمرو هلك هل حصل هلاك حصل هلاك جوب له لولا عمرو يعني لولا وجود عمرو لولا وجود عمرو اذا وجد عمرو فلم يحصل ماذا هلاك الايه وهم بها على الوصل وهم بها لولا الرعاب هل ربي وقد راى برهان ربي اذا لم يهمه بها اذا لم يوجد هم لم يوجد هم من اصله واضح هذا وهم بها لولا ارى برهان ربه هذا معلق هن اذا لم يقع الهم اصلا لانه معلق على ماذا على البرهان وقد راى برهان ربه اذا لم يحصل منه ماذا هم هذا وجههم وهذا معنى ما قال بعضهم في الكلام تقديم وتاخير تقديم وتاخير نعم والتقدير لولا ارى برهان ربه هم بها لولا ارى برهان ربه وراها هم بها لكنه ماذا لم يقع قال ابو عبيده هذا على التقديم والتأخير في تفسير الآية كأنه أراد ولقد همت به ولولا أرى برهان ربه لهم بها وهذا من أئمة أهل اللغة أبو عبيد وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة قبل النبوة يعني يجعلون هذه الآية قبل قصة قبل نبوة يوسف عليه السلام وهو الراجح عند من اعتمد أقواله هذا العراقي فيما يجعلون وصل إلينا في علم مسألة الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ماذا له بحث آخر فيما يتعلق به علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم قرر فيه ماذا أن الأنبياء معصومون قبل النبوة قبل النبوة فهو لازم له صح أو لا فكيف يثبت أن يوسف عليه السلام قد هم ثم في موضع آخر يبين أن الأنبياء قبل النبوة والرسل قبل الرسال أنهم معصومون تعارض أو لا تعارض لكن تارة ياخذون ما يوافق في موضع وقد ينازعون فيه في موضع اخر ولذلك اراد ان يلزم هنا الشيخ عبد اللطيف بان ماذا يلزم منه بكونه بكونه يثبت عصمه الانبياء مطلقا منذ ان ولد يلزم منه ماذا الا يثبت الهم صح ولا ذا اصل اذا كان اصله ماذا عصمه الانبياء يلزم من ذلك الا تثبت ماذا الهم لكن هنا اراد ماذا ان يستدل برؤيه البرهان مع وجود الهم حين ذي لابد أن يأتي به فخرق ماذا؟ خرق أصلهم قال وهو الراجح عند من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم مسألة الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا خالفهم ظن منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله هذا الظن السيء الذي ظنه هذا الرجل أن إثبات الكرامة يقتضي اباحه الدعاء مع الله هذا سر هذا تجعله معك اصل لفهم ماذا لفهم ما عليه القوم وان كان المعاصر ماذا يخالفونه في هذا لا اشكاله نحن قمنا هذا هو المنهج واحد فاذا خالفوا هنا في هذه المساله لا يلزم منهم ماذا الخروج عن عن المذهب صحيح او لا اصولك اصول مذهب الامام احمد وتخالفه في مسائل لا اشكاله في ابن تيمية رحمه الله تعالى أصوله الأصولية لا ينفك ليست له أصول أصلا ابن تيمية اجتهد فيها لا وإنما وافق من سبق يعني لم يأتي بشيء جديد وإنما يرجح بين قواعد لم يأتي بقاعدة أصلية لم يسبق إليها لم يأتي بها ابن تيمية رحمه الله تعالى بل هو موافق لمن سبق وأصوله هو أصول مذهب الإمام أحمد وكذلك ابن قيم قرره في إعلام الموقعين ووأثنا على الأصول إلى خيره ومكون ابن تيمية كذلك قاعدة النورانية قارن بين مالك وبين الامام احمد رحمه الله تعالى في اصول في البيع والمعاملات والاجاره وذالك لكن النتيجه انه حنبلي باعتبار الاصول ومع ذلك كثيرا ما يخالف ها الحنابله كثيرا ما يخالفهم ومع ذلك يقول حنبلي هم ينصون على ذلك حتى ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء مساله الطلاق الثلاث انه انه لا يقع خرجه على مثل امام احمد هنا ليس ثم قول وليس ثم تخريج قال شيخ الاسلام تيمي اولى من بعض اصحاب الوجوه والروايات في المذهب فجعلوه قولا مثل ما احمد من اجل تقويه المذهب هم مع ذلك يخالفون وكونه خالف مخرج عن كوني حنبليا هؤلاء كذلك الجرجسيون اليوم كونهم يخالفون في مثل هذه المساله لا يخرجون عن كوني من اتباع الجرجس لا يخرجون عنه هذا يبدع ويضلل من كفر المشركين وهذا اهم اصولا وافقوا فيه قال او لا تبن هذا قال وهنا خالف مضلا منه ان اثبات الكرامه يقتضي اباحه الدعاء مع الله قال بعض السلف انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري اي مذهب يوافق هواك تم ذهبت به يعني يرجح قول الذي يناسبه في الوقت الذي يحتاج اليه وقد يخالف وينازع فيه في موضع اخر وقد يختار قولا ويبنيه على اصل ويختار قولا في موضع اخر يخالف ذلك الاصل تتضارب عنده ماذا الاصول ولذلك الذي ياخذ الفقه هكذا بالفقه المقارن دون ان يتمذهب هذا يحصل عنده هذا النوع من اضطراب تارة يرجح اذا راى ان هذا القول راجح للدليل وقول اخر لانه ينظر الى الاقوال والادله فقط دون اصول تارة يرجح مذهب مالك واتارت ان يرجح مذهب احمد مثلا ويكون هذا مبنيا على اصل وهذا مبني على اصل وكلا اصلين متضاربان هذا يقع يحصن كثيرا اليوم هذا قال ومن العجب من العجب انه يعني العراقي يكرر في هذه الرساله سلوني سلوني ان اشكل عليكم شيء صار عالم سلوني سلوني سلوني يعني ان اشكل عليكم شيء وعد من النسخ نسخ على المخطوطات والمطبوعات وبرلين والاخري هذا كله يدل على ماذا لا يدل على العلم وجود النسخ والمطبوعات ومهما عظمه المكتبه هذا لا يدل على العلم لو عندك مليون كتاب لا يدل على العلم لابد من الفهم الصحيح ولا بد من وافقه الصواب ولا بد من اخذ العلم في اصوله على اهله ولا بد من القراءه ولا بد من النظر ولابد ولابد. صحيح ولا بد ولا بد ليست الامور هكذا صحيحه ولا أما جمع جمع مطبعاته ولا تغني طبعا عن طبعا كذا بعضهم يقولون إذا طبعة الأولى اشتري طبعة الثان لا تغني طبعا عن, عن طبعا هذا كلهم داخلهم في قوله تعالى الهاكم التكاثر كالأسانيت وهذا الرجل يقول سألوني سألوني إن أشكل عليكم شيء وعندي من النسخ يعني الكثير وعندي كذا وكذا ويطري نفسه إطراء ويطري نفسه إطراء إطراء لا يصدر عما له دين عقل وعندي كذا وكذا طرا يعني يمدح يمدح نفسه او درايه بشيء من الاداب والنقل حتى انشد في مدح نفسه قول الشاعر سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجاهل فليس سواء عالم عالم هذا اسم ليس وسواء هذا خبر مقدم سلي الناس هذا ان جهلتي جمله معترضه سلي الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهل لا يستوي العالم بالجهول يستوي لا يستوي اذا هو يظن ماذا انه ماذا انه عالم ولا يستوي غيره معهم وما احسن ما قيل رد عليه الشيخ ما احسن ما قيل اني سالته هو يقول سالي <تصفيق> اني سالته ولكن لم اجد احدا اثنى عليك ومدح النفس تضليل <تصفيق> ومثل هذا يعني مدح النفس واطراء النفس لكن قد يحتال ابن عباس نقل عنه لكن لكوني هذا بالقرائن عرف ماذا انه جاهل وغبي وضال وملحد بالمشرك ويمدح نفسه ويريد ماذا ان يدل الناس على على الحق وعلى التوحيد هنذا قال الشيخ ما ما قد قال والا لو احتج الانسان قد لا يعرفه الناس مثلا فاثني على نفسي احفظ كذا وعرفت كذا الى اخره لا اشكل في ان احتج مع نيه صالحه ومثل هذا لا يحسن مما له علم وفضل مما له علم وفضل او ادب ينتفع به وعقله فكيف بمن لم يعلم حقيقه الاسلام هو هذا انت لا تعرف اصلا معنى الاسلام <تصفيق> معنى <معلأ> الاسلام <تصفيق> اذا ماذا تقر سالوا سالوا هذا باطل سالوني سالوني قال فكيف بمن لم يعلم حقيقه الاسلام ولم يعرف منه معرفه احاد العوا اذا لا يقول ماذا يثني على نفسه بهذا الثلاثة قال وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الإسلام التيمية رحمه وتعالى لعله أراد من التيمية في بعض تقاريره فأخطأ الإصابة ولم يتأدب بحضرة تلك العصابة جماعة من الناس وقال له الشيخ لا أدب ولا فضيلة وأن لمثل هذا بالفضاء نعم وأن لمثل هذا بالفضل والادب وقد عدم العلم الذي هو اصل الفضائل والرتب توحيد يعني هو الاصل قول ميزان في معرفه الناس ميزان في معرفه الناس اولا عقيدته ما عقيدته لا تقل ماذا يحفظ وقرا على من وماذا معه من شيء لا اولا ماذا يعتقد ما عقيدته ما التوحيد عنده صحيح اول شيء هذا اما ماذا يحفظ وماذا قرى والتقى بمن وماذا عنده مكتبه وماذا حقق كل هذا لا وزن له هذا اذا لم تكن عنده عقيده صحيحه فان اذا يكون داخل في قوله تعالى وقدمنا الى اخره صحيح او باطل قال وان لمثل هذا بالفضل والادب قد عادم العلم الذي هو اصل الفضائل والرتب فقر الجهول بلا علم بلا قلب بلا علم الى ادب فقر الحمار بلا راس الى رسن الرسن هو الحبل رسن الفرس شده به بالرسن قال هنا البيت من قصيدة لي أبي طيب متنبي قال هنا في هم من لا عقل عندهم فلا يحتاجون إلى أدب فقر الجهول إلى قلب فقر الجهول بلا قلب إلى أدب يعني فقره إلى الأدب فقر الحمار بلا رأس إلى رأس يعني إذا, إذا الحمار زال رأسه هل يحتاج إلى حبل لا يحتاج هذا مثله هم لا عقل عنده فلا يحتاجون الى ادب كما لا يحتاج الحمار فاقد الراس الى الى لجام قال وهذه الدعوه الكاذبه يمكن كل احد ان يدعيها ولكن هياته هياته قد حيل بين النفوس الجاهله وبين امانها لقول اصدق الورى ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس بدعواهم للدعى رجال دماء قوم واموالهم الحديث دمق علي يعني هذه مجرد دعوه ان يؤتى كرامه وصاحب الكرامه يسال من دون الله تعالى هذه مجرد دعوه هي هات هيات ان ياتي بماذا بدليل صحيح من كتابنا وسنه يدل على شيء من ذلك والله يعلم يقول الشاب لطيف رحمه الله تعالى والله يعلم ان ما رايت لهذا الرجل يعني اصابه قط فيما يدعيه وينفرد به يعني قد ينسب بعض العلم فيصيب لكن فيما يدعيه انه ماذا من فهمي وسنباطه لم يصب فيما يدعيه وينفرد به حتى ان قال في بدء رسالته وخطبته في وصف الارواح فما تعارف منها في الازل ائتلف كيف في الازل يعني الارواح كانت موجوده في القدم فزاد في الحديث قوله في الازل وهي زياده تدل على جهله وكثافه فهمه ان الازل لا وجود للارواح فيه فضلا عن ان تتعارف لانه اسم يعني الازل لما قبل ايجاد المخلوقات <تصفيق> هذا جاهل الرجل اذا هذه الشبهه مبنيه على ماذا اثبات كرامه لي يعقوب عليه السلام ماذا تستفيد من هذه الكرامه قال اذا اثبتت الكرامه جاز سؤاله اصحابها وهذا لا شك انه من, من افضل الباب الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين